قال ولولا فضل الله عليك ورحمته بإعلام ما وقع منهم لهم الطائفة منهم من قوم طعمه أن يضلوك عن قضاء بالحق وليس المراد نفيه همهم بل همهم بل المراد أن من فضل الله عدم تأثيرهم فيه وما يضلون إلا أنفسهم لأن الله عصمك وهم, وهم ارتكبوا خطايا وما يضرونك من شيء شيئا من الضر فإن الله عاصمك من الناس وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة القرآن والسنة وعلمك ما لم تكن تعلم قبل نزول ذلك من خفيات الأمور وكان فضل الله عليك عظيمة فإنه لا فضل أعلى من النبوة لا خير في كثير من نجواهم النجوى سر بين اثنين إلا نجوى من أمر, من, من أمر بصدقة أو معروف هو كل ما يستحسنه الشرع أو إصلاح بين الناس خصه لشرفه والاستثناء بدل من كثير وقيل منقطع أي لكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخير ومن يفعل ذلك أي الأمر بالصدقة ابتغاء مرضات الله أي مخلصا محتسبا ثوابه عند الله فسوف نؤتيه أجلا عظيما فإن, فإن من فعل خيرا رياءا لم يستحق لم يستحق جزاء أصلا لأن, لأن كل جزاء لأن كل جزاء من الله عظيم في جنب أغراض الدنيا وقيل قوله ذلك إشارة للصدق والمعلوم في الإصلاح لا إلى الأمر بها فالأول حكم الدال على الخير والثاني حكم ومن يشاقق الرسول يخالفه من بعد ما تبين له الهدى ظهر له الحق بوقوفه عن المعجزات ويتعى غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين طريقهم نعم ايته على حجيه ال اجتهاد ربنا ان المراد بالغير تبديل ديننا هنا والخروج من دين الاسلام الى غيره كما يفيد اللفظ ويشهد به الثرب فانا اذكر عالما اشتهر في بعض الفسال ف اجتهاده الى مخالفته من من ان عصره من التدين من عصره الى من التديين فانه انه انما رام السلوك في سبيل المؤمنين وهو الدين القويم بله الحديثيه ولم يتبع غير سبيلهم فذكر قال نوله ما تولى ندعه وما اختار ونزينه له وقيل نكله نكله في الاخره لما تولى واعرض في الدنيا ونصله جهنم ندخل فيها وساءت مصيره جهنم نزلت في طعمه حين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يديه فهرب إلى مكه مرتدا وخالف نعم قال بالحاشد ذكره السنه والوحدي ذكر من ثم جاءت الآيات لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن لقيه مشركا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء غفران وفرانه نعم كما في ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فانه أعظم اعظم انواع الضلاله وابعدها عن الثواب قيل نزلت في في طعمه أيضا فإنه ما مشركا أو في شيخ جاء إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئا ولم أقع ولم أو أوقع نعم أنه أوقع المعاصي أو لم أقع في المعاصي أو لم أوقع المعاصي جرأتنا الله وما توهمت طرفة طرفة عين أني أعجز أني أعجز الله هربا أو أعجز الله هربا وإني لنادم تائب المستغفر فما حالي إن يدعون من دونه ما يعبدون من دون الله نعم أي ما يعبدون من دون الله تعالى ومن عبد شيئا ومن, عب ومن, ومن عبد عند حواهجه أي ما يدعون أحدا وذكر منه من ماذا الا اناثا الا تول والعزه ومنات لان لكل حي صنما يسمونه انثى بني فلان او لان مع كل صنم جنيه او لان الاناث لان الاناث كل شيء ميت لا روح فيه من شجر او حجر أو المراد الملائكه لقول البنات الملائكه بنات الله نعم يا منفعله غير فاعله فكتب فكتب عبد الله مع كونهم فاعلين من وجه من وجه ما يعبد الا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا المريد المارد الخارج بالكل عن طاعه الله فانه امرهم بعبادتها فعن حقيقه هم يعبدونه لعنه الله ابعده عن رحمته او لعنه الله عن رحمته صفه ثانيه للشيطان وقال ابليس لاتخذن لا من عبادك لان اغويهم او اغويهم او نصيبا مفروضا معينا معلوما أو معينا معلوما عطف على لعنه, لعنه الله أن يعبدون شيطانا ماردا مطرود عدوا لكم غاية غاية العداوة ولو ولأضلّنهم عن الصواب ولو منينهم إدراك الآخرة مع المعاصي طول الحياة يأمرهم بالتسويف والتأخير أو أو أنه لا جنة ولا نار ولا أمرهم فلو يبتكن كنا آذان آذان يشقونها ويجعلون ركوب تلك الانعام حراما ويسمونها بحائر وما يجيء في المائده وهو اشاره الى تحريم كل حلال نعم ما خلق الله هو الخصاء لعله او الوشم أو دين الله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 بذلك ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله في فيطي يطيعه ولا يطيع الله فقد خسر خسران مبينا إذ ضيع بالكلية رأس ماري وباع الجنة بالدنيا يعدهم, يعدهم ولا ينجز ولا ينجز ويمنيهم يعيدهم ولا ينجز ويمنيهم مالا يدركون وما يعيدهم الشيطان إلا غرورة وإيهام النفع فيما فيه الضرر أولئك مأواهم مرجعهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا معدلا ومهربا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها من تحتها تحت قال تحت غرفها وأشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حق مصدران الأول مؤكد لنفسه والثاني لغيره ومن أصدق من الله قيل جملة مؤكدة مقابله لمواعيد الشيطان أو مقابلة ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أي ليس الدين بالتمني نزلت في المسلمين واليهود حين اتخروا فقال اليهود نبينا وكتابنا قبل ونحن أولى منكم بالله وقال المسلم نحن أولى, نحن أولى نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على جميع الكتب وقال مجاهد قالت العرب أي المشركون لن نبعث لن نعذب وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى فنزلت نعم الشيخ أبو بدر الحاجي اللي قبلها ما اكتملت ما اكملناها قصدي ما طلعت حكمنا الطيب طيب لا أنا أقرأ سريعا في الكبير ولهذا كان آنس يقرأ ويخص الغنم في الفتح ولا ولا منع من حمل الآية على جميع هذه الأمور حملا وشموليا أو أو بدليا قد رقص طائف من العلماء في خص البهائم إذا إذا إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع به سمن أو غيره وكره ذلك آخرون وأما خص بني بني آدم فحرام بالاختلاف أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي ابن عمر قال إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصال البهائم والخيل ثم قال ذكر التخريج واقتربه أحمد وفيه وأخذ ابن المنذر والبيهقي على ابن عباس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروحي وإخصاء البهائم وفي معالم التنزيل فلا يغيرن خلق, خلق الله بالخصاء والوشم وقضع الآذان حتى حرم بعضهم الخصاء وجوز بعضهم في البهائم لأن فيه غرضا ظاهرا نعم نقرأنا الحاج الآن كانت الحاجة لك فلما ينظر الآذان يعد قيوم ومن أمياته المشركين أن لا لا حساب ومن أمياته أهل الكتاب انهم ربهم انهم احاط الله تعالى لا ييئسون من كوابد منيه ليس بما هي وذكرهم نعم نعم قال من يعمل سوء ان يجز به ما في الدنيا او في الاخره وصح ق المصائب والامراض في الدنيا جزاء نعم أشد هذه الآية جاءت قاصمة الظهر فقال صلى الله عليه وسلم إنما جاء ابن عباس في الدنيا عمدي وعبد بن حبان وذكر من وجيز. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا يواليه وينصره من عذاب الله. في الحاشة الثالثة وقال ابن عباد يريد وليا يمنعه ولا نصيرا ينصره. فإن قلنا إلى آية خاصة في حق الكفار فتاملها ظاهر من قلنا إنها في حق كل عامل مسلم وكافر لأنه لا ولي لأحد بدون الله يوم القيامه ولا ناصر فالمؤمنون لا ولي لهم غير الله وشفاع عينك أنت أكيد سيمنع أحد أحدا من الله أود أن أقول لك داعين على علي محمد المعروف قاصد بعد الأنبياء والملائكة في الله وإذا كان قال ومن يعمل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومن يعمل من الصالحات من للبيان حال من ضمير يعمل وليس وليس للابتداء. قال وهو مؤمن. شرط للجزاء المرد فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا مقدار, مقدار النقير وهو النقرة التي في, في ظهر نواه التمر بأن ينقص من فضله على المطيع وهو ارحم الراحمين فمعلوم أنه لا يزيد في عقاب العاصي أنا في الحاشد يقولون ثواب المطيع في ليس إلا فضل موعود وجعل نقصان فضله بكمال رحمته غلما كيف يوجد إدعاء العاصي من قدر الجذاب وثم كشفت له الله فقط ومن أحسن وذكر من أحسن. قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أخلص العمل لربه وهو محسن تابع للشرع في عمله في عمله أخلص نفسه له لا يعرف له ربا سواه أو لا يعرف له ربا سواه ثم يعمل الحسنات ويترك السيئات أو خضع في عبادته نعم. قال في الحقيقة الثانية اعلم أن دين الإسلام مبني على أمرين الاعتقاد والعمل أم الاعتقاد فإليه الإشارة بقوله أسأل أسلم وجهه ذلك لأن الإسلام هو الانقياد والخضوع والوجه أحسن أعضاء الإنسان قل يتان عرف عارف بقلبه, بقلبه ربه وأطار بربوبيته يديه نفسه فقال أسلم وجهه لله فقد أسلم وجهه لله فقد أسلم وجهه لله وام العمل بإليه إشارة بقوله وهو محسن من فيه الحسنات وتركزيات فتأمل بهذه اللغة المخططة وأحوى وحتوائها على جميع المقاصد والأضرار، وأيضاً فقوله أسلم وجهه لله يفيد الحصر يفيد يفيد الحصر. معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله، وهذا تنبيه على أنك على الإيمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الامور إلى الخالق وإظهار الدفع وإظهار برؤ من الحول والقوة وأيضاً ففيه يستعان بغير الله إن المشركين كانوا يستعينون بالأصنام ويقولون هؤلاء شبعونا شبعاؤنا عند الله والدهرية الطبيعيون يستعينون بالأفلاك والكواكب والطبائع وغيرها وليقولون كانوا يقولون في دفع عذاب الآخرة في دفع عذاب الآخرة عنهم أنهم من أولاد الأنبياء والنصارى كانوا يقولون ثالث ثلاثة فجميع الفرق قد استعانوا بغير الله وأما المعتزله فهم في الحقيقة ما اسلمت بذوههم لله يرون الطاعة الموجبة لدوابهم من أنفسهم فهم في الحقيقة لا يردون إلا أنفسهم ولا يخافون إلا أنفسهم وما أنفسنا الذين فوهم تسيروا من الخلق والخلق الحق سبحانه إن قطع نظرهم عن كل شيء سوى الله والتبع من لتي إبراهيم الموا... الموافق الموافق لدين الإسلام حنيفا مائلا عن سائر الأديان حال من إبراهيم أو من فاعل التبع أو من ملة واتخذ الله إبراهيم خليلا صفيا خالصا ليس فيه محبدي خلل روى أنه ولما نزلت ليس بأمانيكم ولا ولا أمانيه الكتاب إلى آخره قال الكتاب نحن نحن أنتم سواء فنزلت ومن يعمل من الصالحات ومن حسن دينا إلى آخره فتبجح به المسلمون نعم فريحته فتبدح أي فريحته فبريحه مال لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وكان الله خلقا وملكا لعنده وكان الله بكل شيء محيطا بعلمه وقدرته فيجازيهم على الخير والشر قال في الثانية في العلم والقدرة فلا يفوت منه شيء ويجازيهم ولما ذكر أنهم يعبدون, يعبدون إناثا ويجعلون لما يعبدون نصيبا من اموال الناس نصيبا من اموالهم ادعانا لامر الشياطين المرید الملعون الذي هو في غايه عداوتهم ويقولون براثنا ليس في تال الذكور الذين هم حم بيضاء بيضتنا ذللك اناث و ماذا قد براث الاناث لات هن احق بالاعانه والشفقه وال بشفقه والمال ليس إلا لمن له ما في السماوات والأرض، فقد فرض لهن فرضا بينها، بينها وشرحها مع طريق مع معاش هنا ثم أعاد ل لذكروا فقال آلهم فقالوا في النساء في طريق المعاشات مع اليتامى نزلت في كل في كل من عنده يتيم هو وليه ووريثه. فيرغب في نكاحها إن كانت جميلة ويأكل مالها وإن كانت دميمة يعضل يعضلها حتى تموت فيأخذ مراثة أو في ميراث بنات أم كجة مع اللغة كذا من أبيهن فإن العرب كانت لا تورث النساء والصبيان يحين إذ معناه في ميراث النساء قل الله يفتيكم في فيهن لفتأوا تبيين المبهم وما يطلع عليكم في الكتاب عطف على لفظ على لفظ الله أو على الضمير في في يفتيكم والفتاء مسند إلى الله وإلى ما في القرآن من قوله وإن خفت ما لا في اليتامى إلى آخر أو, أو من قوله يوصيكم الله في أولادكم إلى اخره على ما ذكرنا من اختلاف سبب النزول على طريق قولهم أغناني زيد اغناني زيد وكرم هي تام النساء صلة يتلى يتلى أو بدل من فيهن والإضافة بمعنى من والتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من صداقهن أو ميراثهن وترغبون أن تنكحوهن أي عن أن تنكحوهن لدمامتهن فنهاهم الله عن عضلهن طمعا في ميراثهن كما ذكرنا في قوله وإن خفتم أن لا تقشطوا إلى آخره أو معناه أو معناه فَغَابُونَ فِي أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ لِجَمَالِهِنَّ وَمَالِهِنَّ وَلَا تُعْطُونَ صَدَاقَهُنَّ وَتَأْكُلُونَ مَالَهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفُونَ مِنَ الْوِلْدَانِ عَطْفٌ عطف على يتامى النساء فإن العرب لا لا, لا يورثونهم كما لا يورثون البنات وَأَنْ تقوموا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ أَيْ العدل عطف على يتامى النساء أي يفتيكم في أن تقوموا أو منصوب بإضمار, بإضمار فعل أي ويأمرك من تقوم أو عطف على فيهن بضمان فيه وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما فما ينساه ويجزيكم وإن امرأة مرفوع بفعل, بفعل يفسره قوله خافت من بعدها علمت منه نشوزا تجافيا عنها ومنعا لحقوقها أو إعراضا بأن يقل بأن يقل مجالستها فلا دناح عليه مع المرأة والزوج أن يصلح بينهما صلحا بأن تحط لهم بعض المهر بأن تحط له بعض المهر أو القسم أو النفقة وصلحا مصدر وبينهما القسم علم من القسمتي وبينهما وبينهما مفعول به ومن قرأ يصالح بمعنى يتصالح هذه قراءه أخرى وصلح خير من فرقه وسوء العشره واحضرت الانفس الشح يعني أن النفس ان النفس مطبوعه الع لا يغيب عنها فلا تكاد المراه تسمح بحق شيء من مهرها وقسمها وقسمها ولا الزوج يسمح بان يمسكها ويقوم بحقها اد لم لم يردها وهو قوله الصلح خير اعتراض للترغيب في المصالحه وتمهيد العذر في المماسكه وان في العشرة في العشره وتتحقوا ونقص الحق فإن الله كان مما تعملون من إحسان خبيرا فيثيب فيثيبكم ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء أي تساووا ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء أي تساو بينهن في من جميع الوجوه فإنه لابد من التفاوت فإنه لابد من التفاوت في المحبة في المحبة والشهوة والجماع نعم ذا قسمي بما هم فلا ولا تظن فيما تملك ولا املك هو ابن ابن ابي شيبه واحمد وابن الدردي والنسائي وابن ماجه المنذر عن عائشه وإسناده صحيح قال ابن قداد الحسن وكذا المحادثه والمجالسه والنظر اليهن والثمن ولو حرستم على العدل فلا تميلوا كل الميل الى واحد منهن فانما لا يدرك كله لا يترك كله فتذروها كالمعلقه اي الواحده الاخرى كالتي ليست بذات باعل ولا مطلقه وان تصلحوا بالعدل في القسم وتتقوا فيما يستقبل الدور فيها فإن الله كان غفور رحيم يغفر لكم ما كان من ميل إلى واحدة ويتفرق بالطلاق ولم يخلح بينهما يغني الله كلا منهم عن صاحبه من ساعته من ساعته فضله الواسع وقدرته نعم قال الحسن بن علي الله تعالى علق علق الغنى بأمرين فقال وأنكح الأيام الآية وقال وإن تفرق يغني الله كل من ساعتي كذا من الوجيز نعم وكان الله واسعا واس واسعا واسع الفضل نعم قال الحاجة ثانية وجملة حب الآية هل رجل إذا كانت تحته المرأتان أو أكثر فإنه يجو عليه التسبي بينهن يوكزم وإن تركت تسلونا في فعل عبد الله تعالى وعليه القضاء للمغلومة والتسلوية شرط في البيتودة في البيتودة أما بالجماعة فلا لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه ولو كانت في نكاحه في نكاحه حرة وأمة فإنه يبيد عند الحرة لليلتين عند الأمة ليلة واحدة فيذا تزوج جديدة. على قديمات عنده يخص الجديد على قدمات عندك يخص الجديد بان يبدا عندها سبع ليالي على التوالي ان كانت بكرا وإن كانت طيبا فتراب دعال بعد ذلك بين الكل ولا يجب قضاء هذه الليالي ليالي للقديمات انا سنذكر عنه قال ان السنه إذا تزوج البكر على الطيب التي... على, على السيد عندها... على على عندها سبع ثم فسه ثم قسم قام عند سبع ثم قسم وإذا تزوج الثير وقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلاب ولو شئت لقد إن أنا سنرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا, وإذا أراد الرجل سفر, سفر حاجة أو سفر حاجة فيجوز له أن يحمل بعض النساء مع نفسه بعد أن يقرأ بينهن فيه ثم لا يجب أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالد إذا لم يجد مقامه في بلد, في بلد على مدة المسافرين والدليل عليه ما روى أو ما روي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال دك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين سائف يتهن خرج سهم سهمها خرج بها وأما إذا أراد سفر سفرة أما إذا أراد سفر سفر نفلة لا هكذا فليس له تخصيص بعض بعض بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها انتهى من معالم حكيما فيما حكم وأمر وإلا ما في السماوات وما في الأرض له السعه وكمال القدره ولقد وصلنا الذين اوتوا الكتاب من قبل ولقد وصلنا وغيرهم من قبلكم متعلق باوتو باوتو او بوصينا واياكم عطف على الذين ان تتقوا الله أي بتقوا الله يكون ان مفسرة فان في معنى القول وان تكفروا أي اي أي وقلنا لهم ولكم ان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض مالك الملك كله لا يضره لا كفر يضره كفركم كفركم كما لا ينفع شكركم شكركم فما الوصيه الا لحاجتكم وصلاحكم وكان الله غنيا عن الخلق حميدا في ذاته حميدا في ذاته حميدا أو لم يحمد أو حمد أو لم يحمد ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا فتبكلوا عليه فكانه قال له فإن فكأنه قال له ما في السماوات وما في الارض فاقبلوا وصيته وله في ذلك فهو الغني فاسألوا الله وله ذلك فاتخذ فاتخذوه وكيلا لا غيره نعم قال في حجة لونه إن قيل فأي في تكرار قوله على لله ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض. واحد من منها وجه أم الاول فبعناه لله ما في السماوات وما في الأرض وهو يوصيكم بالدعوة وقبل وصيته الثاني فيقول في السماوات وما في الأرض وقفا غنيا أي ما فيقول ما في السماوات وما في يلوه وكيل ولا تتوكلوا على غيره ذكر من المعات نعم. نعم قال ان يشاء إذهابكم يذهبكم يفنيكم أيها الناس ويأتي بآخرين يوجد قوما اخرين قال الله على ذلك الاعدام والاجان قديرا بليغ بليغ البليغ القدره وهذا تقرير لغناه وتهديد لمن كفر من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والأخرج فلا يقصرن فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط او معناه فيعطي فيعطيه ما يريد وليس له في الدنيا من نصيب وكان الله واشع بصيرا وكان الله السميع عن بصيرا فلا يخفر عليه خافية ويجازي بحسب قصده نعم وكان يريد بعمله عرضا من الدنيا نزلت في مشركي العرب،, العرب. فذلك أنهم كانوا يقولون إن الله تعالى خالقهم ولا يقرون بالبعد اليوم القيامة وكانوا يتوبون إلى الله ليعطيهم من خير الدنيا ويخرق عنهم إن شاء الله نقف هنا إن شاء الله نقف هنا بإذن الله شيخنا بارك الله فيكم نحسن الله إليكم نتوقف على آية دعا الذين عم نكون قوامنا، ونستكمل بإذن الله غدا إذا كان لنا نقاء ونستجيزكم بما قرأ في هذا المجلس خاصة وكذلك عامة لنا وللأزواج والذرية بارك الله فيكم بارك الله فيكم شيخنا احسن الله اليكم قبلنا تشرفنا وجزاكم الله كل خير تفضلوا في امان الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته